من هو شاربو م ن ه شجر لكن من هو ش ا ب و م ن ه شجر في هيتوسي مون ي ك م ب ه ا ل ز ر ع و ا ل ز ي ت و ن و ا ل ن خ ي ل والعناد أ ومن كلثما كل ا ل ر ت إن إن في ذلك لآية ذلك ل ق و م ي ت ف ك ر و ن و س خ ر لكم ا ل ل ل ي و ن ه ا ر ا ل ش م س و ا للعلوم م س خ ر ا ت بأمره إن في ذ ل ك ل آ ي ا ت ل ق و م ي ع ق ل و ن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 قد مكر الذين من قبلهم ف أ ت ى الله بنيانهم من القواعد ف خ ر عليهم السقف من فوقهم واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون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 不思議な言葉は何でも言うことは何で ا 言 ل ことは何でも言うことは何でも言うことは何でも言うことは何でも言うことは何でも言うこ و は أ ب وقالوا ا ب جهنم ي فيها ن فلبئس م ث للذين م ت ك ب ي ي ن و ق ل ل اتقوا ماذا انزل ربكم قالوا خيرا للذين أ ح س ن و ا في هذه الدنيا ح س ن ة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 ف س ي ر و ا في الهدى أ ر ظ ر و ا ك ي ف كان ع ا ا ق ب ة ل م ك ذ ب ي ن إن ت ح ر ص على ه د ا ه م فإن من الله لا يهدي ي ض ل و م ا ل ه م من ن ا ص ر ي ن و َََ أ ق ْ س م ُ و ا ا ب ِ ل ل َّ ه ِ جَهْدَ َ أ ي م ا ن ِِ ه م ْ ل َ ا ي َ ب ْ ع َ ث ُ ا ل ل ََّ ه ُ م س ي ََ م ُُ و ت للعلوم َ ا و ََ حَقًّا ي ْ ه ِ الاسلاميه ن ََِّ ي ََ ع ْ ل ُ و ن َ ل ُِ ب َََ ي ِّ ن ل ُُ يَغْتَلِفُونَ كَفَرُونَ م وَلِيَعْلَمَ الَّذِي الَّذِينَ فِيهِ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 أهل الذكر إن م لا ت ع ل م و ن ب ا ل ب ي ن ا ت و ا ل ز ب ر و أ ز ل ن ا إ ل ي ك ا ل ذ ك ر ل ت ب ي ن ل ل ن ا س م ا ن ز ل إليهم و ل ع ل ه م ي ت ف ك ر و ن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 ر ب ك م ل ر و ف رحيم أ و ل م ي ر و ا إ ل ى م ا خ ل ق الله من ش ي ء يتفيأ للعلوم ا ه ن ا ا ل ا س ج د ل ل ه وهم د ا خ م و ن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 و ق م و ا و ل ه النابلسي هو ه ما ل م ا ل ع ل و ل ه ا ل د ي ن و ا ص ب ا أفغير ا ل ل ه تتقون و م ا ب ك م من ف س م الله الرحمن الرحيم ثم اذا مسكم الضر فاليه تجارون ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون ل ف ت م ت ع و ا ف س و ف ت ع ل م و ن و ي ج ع ل و ن للعلوم م ا ا ي م ن نصيبا م الاسلاميه ردقناهم ه أ ن ع م تفترون و ج ع ل ل ل و ن ا ل ب ن ا ت س ب ح ا ن ه و ل ه م ا ي ش ت ه و ن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 ويجعلون لله م ا ي ك ر ه و ن وتصف أ ل س ن ت ه م ا ل ك ب أ ن لهم ا ل ح س ي ل ا جرم أن ل ه م ا ل ن ا ر و أ ن ه م مفرطون ف ا ل ل لقد ه أ ر س ل ا إلى أ م م فزين ل ه موسوعه الشيطان النابلسي ي وما للعلوم ي الاسلاميه فيه وهدى ورحمة لقوم و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 أ ز و ا ج ك م بنين و ح ف د س و ر ز ق ك م من ا ل ط ي ب ا ت ف ب ا ل ب ا ط ل ي ؤ م ن و ن ن و ب ع م ة ا ل ل ه ه م ي ك ف ر و ن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 و إ ذ ا ر أ ى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا رأى شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاء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 ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه انكاسا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم تَتَّخِلُونَ أ ي م ان ك بَيْنَكُمْ م دَخَلًا تكون امه هي ارباب امه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 ولتسألن ش ا ك ه الهدى ش ر ك م دعويه ن ك م غير ربحيه ذات مضمون د اجتماعي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 ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم.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 ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه ف أ ق ذ ه م العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمت الله إ ن كنتم إ ي ا ه تعبدون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 وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون ثم إ ن ربك للذين عملوا السور أ موسوعه النابلسي مِنْ للعلوم د ه ا غ ف ر ر ح ي إِنَّ إ ب ر الاسلاميه شركه الهدى ح شركه دعويه غير ربحيه ش ا ت مضمون اجتباه و ه د ا ه إ ل ى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الدنيا في الصالحين حسنة لمن الآخرة ث موسوعه أ النابلسي م للعلوم الاسلاميه ي ن وإنما ان ربك ليحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون